بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذر الناس وبشر الذين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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ القلق ثم فيعيده ليعزي الذين آمنوا ليعزي الذين آمنوا وعمل الصالحات بالقصد والذين كفوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون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 الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار مما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات ندعي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ألي الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله الناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم بَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا لَجَنبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُرُوهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمْ وما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنرم قُلْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَهُمْ يَضْحَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا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 قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْأَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْذُنِ اللَّهِ مَا لَا يَغْرُرُهُمْ وَلَا يَعْبُدُونَ مِنْذُنِ اللَّهِ مَا لَا يَغْرُرُهُمْ وَلَا شفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عن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 ولولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ظُلُمَاتٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْ والذي يسيقكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجوين بهم بريحا طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هريح عاصف و جاء جاؤهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن أجتنا من هذه لنكونا من الشاكرين. فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء اتلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أثلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصن الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذال السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة هؤلاءك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاؤهم سيئات بمثلها، وترهقهم ذل. ما لهم من الله من عاصم؟ ما لهم من الله من عاصم؟ كأنما أُغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمات. كأنما أُغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاتكم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 هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السماء والأبرصار ومين يخرج الحي من الميت ومين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومين يدبر الأم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون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 ما يعيد فان ما تدفكون قل هل من شركاءكم من يهدي الى الحق قول الله يهدي للحق افمن يهدي يَدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهِدِي إلَّا أَيْ يُهْدَ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتوى إِلَّا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَمِينِ وَالْأَمْرِ وَالْحَقِّ وَالْكَذِبِ وَالْكَذَبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ وَالْكَذِبِ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 قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين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 تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تتهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن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 وَخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ بَانَ رَيْنَنَّكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعُوذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجله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 تكسبون ويستبئونك أحقه قل إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ قل إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هم خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلوا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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدُ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون، وَأَذْمُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُورَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًثًا ثُمَّ قُدُّوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُوا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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل ماهم خلايف وجعل ماهم خلايف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المُؤْمِنِين ثرين، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات، فما كانوا يؤمنون، فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعضهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ صِحْحٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَصِحْحٌ هَذَا وَلَا يُفْتَرِيَهُ ريح الساحر قَوْمٌ أُجِئْتَ لِتَلْفِتَنَا عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهوا وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبنوا أنقضمكم ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا تمس على أموال وأشد على قلوبهم ربنا قمص على أموالهم وأشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الآليم. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَامِ البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل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 اتهم كل ايه حتى يرى العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنه الا قوم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 ولكن أعبد الله الذي يتوافق وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.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 أردك بخير فلا عادل فضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم حق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل